مرقاب الغلا كلمات الشاعر عويد المطرفي بعيد الهجاوي القلب مرقاب الغلا والشراي تكفي مشاري فهد ربه حراويل احياني عشق صيد رياحي ويدو جبه واحياني اجتحها والبعد والبين ويميل غصنه من ضمال يأس تدري تدرينا وادري عنها وادري وتدري حبه جرح مراهمداوي اسوان تا جهن كسار المحبين واجمل مبهج انتصار الهواوي لو ما حكيت عن تقولين راح الوقت وقت أنت ناوي حبيبتي قد قلت لك قبل عامين مالك شريك بقلبي ألا الرجاوي حبك نعيم وحب غيرك بلاوي وليان ويتي تقهرين المزاين قولي لهم شوقي بعيد الهقاوي شوقي بعيد الهجاوي قولي لهن شوقي بعيد الهجاوي شبكة ملامح